يدخل احيانا اعداد من المسلمين المجتهدين او احيانا المخطئين ولا يعطون صورة مشرقة عن الاسلام هل الاسلام امر اصلا بحفظ سمعة الاسلام هل كل واحد مني يعتبر على ثغر من ثغور الاسلام ام ان الذي مسؤول عن سمعة الاسلام هم فقط المشايخ والعلماء والناس الوجهاء الذين يعني ربما يكون اللوم عليهم اكثر من غيرهم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 سمعة الإسلام يعني لا تكثروا الكلام عن الإسلام لا تعطوا صورة سيئة عن الإسلام هل نحن مسؤولون عن سمعة الإسلام اليوم أم لا هذا مهم جدا نتحدث عنه اليوم في مسافر يسعدني والله أن تكونوا معنا السلام عليكم يا, شباب. يا, مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم والله يا, يا لنفس صالح طيب, طيب طيب يا شباب اليوم الموضوع يعني يعتبر من المواضيع من التعبير الفكرية هناك ممكن انك تنزلها على الواقع كثير من الناس يحكمون على الإسلام من خلال تعاملهم مع أفراد من المسلمين وأنت أيضا أنت الآن لو فرضا كان عندك بقاله وبعدين وظفت عندك عامل فرضا صيني مثلا يعني أو مثلا هندي ولا باكستاني ولا ولا على من أي بلد ثم هذا العامل تفاجات أنه بعد شهر صرقك سرق البقالة ولعب بالأموال وهرب ثم جلست البقالة مثلا لمدة اسبوعين ثلاثة وبعدين وجدت لك عامل ثاني وصار صيني من نفس ال... ل... ل... ل... البرج وجيت وعينته عندك وحرصت أن يكون ذكي وجيد جلس شهرين ثلاثة وسرقك وهرب ثم جلست القفالة, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> القفاله مقفله لمده سته شهور وبعدين اضطريت وعينت نفس من نفس هذا البلد صيني ثم تركت لو جاءك صيني رابع بيتعين ماذا ستقول لا يمكن قل كلكم حرميه صح كل الصينيين حرميه ولو جاءك واحد وقال والله يا اخي انا عندي شركه كبيره وجايب مثلا مئة فيزة للعمال وأفكر تقترب حالياً من أي بلد العمال؟ تقول انتبه من الصين؟ الصين صح؟ قال ليش أخذ الصين فيها أكثر من مليار خمس العالم في الصين كيف ما أجيب من الصين مهندسين أطباء لا لا لا حرمية. كل الصينيين حرامية أنت من طبيعة الإنسان أن يحكم على الكل من خلال تجربة البعض صح؟ وهذا واقع أنت الآن لو تأتيه مثلا تشتري مثلا مئة قطعة من شيء معين لا تنظر إلى المئة تنظر إلى نموذج صحيح. وتحكم فيها. على الباقي من خلاله سواء الطعام والشراب واللباس والغير ذلك مشكلتنا اليوم يا جماعة أن بعض الناس يحكموا على الإسلام من خلال تعامله مع أفراد معينين وربما كان هؤلاء الأفراد كذابين أو كانوا سرابين أو كانوا ربما مغتصبين أو غير ذلك فيحكم على المسلمين كلهم من خلال هؤلاء الأفراد بل إنني لا أنسى والله يا جماعة قبل أكثر من 15 عاما كنت في احد البلدان في اوروبا فاقبلت لاقدم نصيحه ادعو الاسلام واحد من يعني واحد غير مسلم فكنت جيت اتكلم معه عن الاسلام فلما التفت إليه قال لي انت من وين قلت والله انا ام فروم سعوديه عربيه ما كان يعرف السعوديه العربيه فقلت سعوديه العربيه اللي في كذا وكذا قال يعني انت عربي قلت نعم قال روح شوف العرب في الخمارات نصحهم تجي تنصحني انا فكانه طعنني بطعنها هو حكم على العرب كلهم من خلال تعامله مع أربعة أو خمسة رآهم يترددون على خمارات وربما أيضا يفسدون ويعملون مشاكل ومضاربات و... و... يعني ويعملوا قضية في هذه... في هذا المكان فحكم على كل المسلمين من خلاله لذلك يا جماعة الصحابة كانوا يعتبرون أنفسهم كل واحد يعتبر نفسه على تغر من الإسلام لا يرضى أن يؤتى الإسلام من قبله والنبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا عن يعني عن ما يتحدث الناس عن الاسلام ايش نظره الناس عن الاسلام انا ايش اعطيت الناس عن الاسلام وهذا واقع لذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبه بين اصحابه قسم مالا جاء اليه عليه الصلاه والسلام بغنيمه من مال فقسمها قسم عليه الصلاه والسلام على من يرى أنه يستحق أن يأخذ من هذا المال فاقبل رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وجعل يصرخ قال ان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله. تتهمني في نيتي إذا أنت تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيتي أجل من اللي فريما؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف الله ويرز الفلوس حسب هواه. أجل من اللي بيخاف الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الله يأمنني على القرآن. أبلغه ما أغير ولا أبدل. وأنتم ما تأمنوني على شوية فلوس. أنا ما أخذتني نفتي وزعتها. ألا تعملوني وأنا أمين من في السماء فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا غير مؤدب معك ويتهمك هذا يضرب عنك حتى يتأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيش اللي منعه لم يمنعه أن هذا الرجل لا يستحق القتل لا وإلا فإن من الردة عن الإسلام إهانة القرآن أو إهانة الكلام بسب الله تعالى أو سب النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع عن الإسلام فهذا الرجل اصلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى في نفسه أن هذا يستحق القتل لكن إيش اللي منعه من قتله سمعة, سمعة, سمعة الإسلام حتى لا يتحدث الناس أن محمدا محمد يقتل أصحابه لأن الناس البعيدين لن يقولوا أوه قتله لن يصلهم القصة مفصله يصلهم بس الحادثه او محمد صحيح. قتل واحد من أصحابه بس فيقولوا أوه الله زين بدأ الخلاف بين المسلمين <تصفيق> إذن هذا الرجل ما عنده وفاء لأصحابه ما عنده حب لهم يعني زعل عليه وقتله فهو عليه والسلام كأنه يقول أنا ما همني رجال يا عمر <تصفيق> تقتله لما تقتله أنا همني سمعة الإسلام وهذا هو هو المهم لما الإنسان يتعامل في مثل هذه المسائل مثل مثلا لما واحد طردا يعني يعني امرأته او ابنته تخرج بصورة سيئة أو مثلا فرضا عندها خادمة في البيت وغير مسلمة وتخرج مثلا بصورة سيئة فجاء واحد نصحة قال يا فلان ترى لا يليق الخادمة هذه تخرج بهذا اللباس المتبرج فقال ياخذ هذه شغاله وبعدين غير مسلمة قال ليست القضية كذا لكن أنت سمعتك صح الناس ما يدرون هذه شغالة ولا بنتك ولا زوجتك ما يدرون الذين يمرون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 يعني مثلا لما انتهت غزوة حنين والطائف جمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام غنائم لم تجمع بين يديه طوال يعني الغزوات التي وقعت في تاريخ الإسلام غنائم من الذهب والفضة والبقر والغنم أشياء الصحابة عمرهم ما رأوها فوقف النبي عليه الصلاة وزع وزع بعدين وقف ينظر إلى مجموعة غنم بين جبلين وادي بين جبلين فجاء وقف في جانبه صفوان بن اميه صفوان كان لم يدخل في الإسلام بعد ومع ذلك خرج معهم إلى المعركة لأن كان قد سلف المسلمين مئة درع الدرع هو قميص من حديث يلبس. فهو خايف عليها انها تضيع فطلع معهم يحرصها ولا ما قاتل شيء تأمين خايف عليها فلما رآها قال يا محمد ما أحسن هذا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رأس من رؤوس قريش وأن في مجموعة من الناس يعني يرون صفوان ماذا يفعل ويفعلون مثله ويسمعون كلامه أكثر ما سمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا وكانت أنباء متنقلة ممكن أنا أستعمله يمدح الإسلام في كل مكان فلما قال ما أحسن هذا المال قال أعجبك قال نعم قال هو لك الله أعجبك الهل تشوف هدية لك الإسلام ما يقوم على مجموعة غنم ولا مجموعة غنم الإسلام أعظم من ذلك هو لك ماذا فعلت؟ قالوا فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما هو بواحد خائف ويمكن الله ما يعطيني يمكن الله ما ينصرنا تدري تمسك بالفعل <تصفيق> لا هذا يعطي لأنه واثق انه ياوي إلى ركن شديد وان الله بينصره ويعطيه وبالتالي تجد انه واثق من هذا ولا عنده مشكلة تأخذ الان يا ابو عبد الرحمن انه اصح نظرة البعض للإسلام في رموز معين وهذا للأسف انه اصبح عند الشباب بعضهم للأسف انه يرى انه الإسلام اصبح دقة قديمة او موضع قديمة الان اذا تبغى تتطور تبغى تتحدث وتصير يعني جديد اتبع الغرب أو, أو, أو, او غير المسلمين في طريقة حياتهم طريقة معيشتهم عشان تبتعد عن غبار أحسن. عن, أحسن. عن أحسن. تخلف المسمى مزروع على الإسلام. اللي كان عليه وهذا مشكلة لذلك أنا أقول يعني كل إنسان لازم يعطي صورة طيبة عن الإسلام يعني فرضا شاب ذهب ويدرس في الخارج يمكن هو الوحيد المسلم والقاعة كلها غير مسلمين أعطي صورة طيبة عن الإسلام يا أخي خلهم لما يتكلمون عن عن المسلمين يتكلموا صورة طيبة والله يا أخي أنا مرة كنت في في أظن في بريطانيا أو في غيرها ذهبت أخذ دورة في فيحدثني أحد الطلاب المبتعثين سعودي يقول لي شيخ واحد من زملائي أراد يأتي يدرس فاتصل بي قال شوف لي عائلة مناسبة أسكن معهم أسبوعين ثلاثة أخذ غرفة أنت لما تذهب للعائلة مباشرة يكون أرخص لأ لما تذهب عن طريق معهد فالمعهد يأخذ يا يأخذ, حبيب. حبيب. يأخذ نسبة عليه يقول فذهبت إلى العائلة وقلت أنتم تستقبلون طلاب قالوا نعم قلت طيب في واحد وياي قالوا طيب مرحبا وهذا الغرفة وهذا كذا ونأخذ عليه كذا في الأسبوع فقالوا من وين قلت والله من سعودية فقالت على طول العجوز قالت لا لا شكرا لا, لا لا في واحد طيني بيأتينا شكرا شكرا لنا ما هم قبل شوي تقول ممكن يقول كل شكرا فذهبت ل يقول نفس الحارة الى واحدة عجوز ثانية قالت نعم ممكن بس انا اخذ كذا في, في الاسبوع اسبوعيا يصدب قلت طيب لكن قالت مرحمة سعودي قال لا لا شكرا سعودي لا لا والله يحدثني بنفسه يقول يا شيخ مريض طبعا ومتى قال لي هالكلام كان عندي اجتماع مع طلب المبتعاتين حول مئة تقريبا كنت في محاضرة فسألني هالسؤال قال يا شيخ يريدك تلقي كلمة حول هالموضوع يقول فمررت على بيت ثالث ونفس الشيء اول ما دروا النسعودي قال لا شكر لا يقول فقلت يا جماعة اكيد في السر فرجعت للبيت الاول وتكلمت مع العجوز بلطف وحاولت أنا اعرف ما هو السبب فقالت تدري ما هو السبب قلت نعم قالت البيت اللي في اول الحارة انت ما مريته لكن كان عندهم طالب سعودي العام الماضي أيوه. وكان يأتي متأخر ويزعجهم بإغلاق الباب وصفق الباب ولما و... و... يخرج ما يطفي الأنوار اللي في غرفته شوف أشياء بسيطة الحمام كان ما يعتني بالنظافة في الحمام وكان يأتي يفتح المطبخ في الليل ويأخذ أكل ويخلي الخبز كده على الطاولات و... غير منضبط وغير نظيف وغير ف. كلهم مسهد. أعطون هذه الصورة وحذرونا من أن يكون عندنا طلاب سعوديين. فانظر كيف نشر سمعة بلد كامل صح. عن طريق شخص واحد. نحن لا نتكلم تعطي صورة عن السعوديين ولا عن المصريين ولا عن سودي سودانيين ولا عن السوريين ولا. إحنا ما نتكلم عن بلد. إحنا نتكلم لا تعطي صورة سيئة عن الإسلام. خل خل الناس لما يرون المسلم يشم الرائحة لا والله رائحة حلوة. ينظرون إلى شكل لا والله معطيني بمظهره. بعض الناس الآن يكون في بعض البلدان و... ومظهر سيء بعد يقول يا أخي ما حد يعرفني ليش تفق قضية عارفة صحيح ما يعرفك أنت الآن سفير صحيح. للمسلمين الناس ينظرون إليك نظرة مثل ما جاء في الحديث يقول ينظرون إليك نظرة الطير إلى اللحم دفقون عليك عندي طال عمرك أنا حسب اللي الإثمات من بعض السملاء اللي راحوا دراسات خارج المملكة وجهوا بعض الشباب السعوديين اللي ناقلين صورة سيئة عن الإسلام زي بعضهم يقول لقينا في احد اصدقاء والحانات شاب سعودي اتوقع انه ما كان له امل انه راح انه يواصل دراسته وزي كذا فكان معلق اكبر صليب على اي فسألوا فساله بعض الشباب ليش وكذا وليش كذا ومن من قبيله معروفه جدا فساله قال والله قاعد اوكب العصر بتواكب واكب ويعني وانت ما فكرت يعني انت من وين جاي ما فكرت بالفرصة اللي انت خذيتها اللي يتمنوها الاف الشباب والاف الطلاب وقعدت تنقل صورة سيئة عن دينك وعن بلدك أحسد. فقال انا قاعد اواكب بالعصر احسد وهذه... وهذه هي مشكلة ونحن لا نتكلم أيضا يا جماعة عن نقل صورة عن البلد او يعني انا ودي يكون كلامنا واسع اكثر لأن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 يقولون فلما كاد العهد ان ينتهي باقي عليه مثلا اسبوعين ثلاثه هو عهد مثلا خمس سنوات وباقي منها اسبوعين ذهب معاويه وارتحل بالجيش وجلس على حدود الروم ايش ينتظر نهايه الاسبوعين نهايه الاسبوعين ويهجم اذا هجم قد انتهى العهد نحن متفقين على تاريخ كذا انتم انت ليش ما استعديتوا يقولون فلما عسكر وعلم به عمرو بن عبسه رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل اقبل على فرصه يقر وجعل يصرخ الغدر الغدر الوفاء الوفاء الغدر الغدر الوفاء حتى دخل وصل الى, إلى معاوية ودخل عليه قال معاوية ما بالك تصرخ قال لا تغدر قال والله لا أنا اغدر انا انا على حدود انا في بلد الإسلام ما دخلت بلدهم ولا قاتلتهم في وقت العهد أنا أمتظر أنتهي العهد وبعدين أدخل وأقاتلهم وأغزوهم قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول رسوله من رسوله. كان بينه وبين قوم عهدا فلا يفجأهم بقتال حتى ينذرهم يقول يا ناسر انتهى العقد اللي بيننا انتهى العهد اللي بيننا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إيش السبب؟ السبب ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الجهاد أو لا يريد الناس أن يجاهدوا لا لكن ليس كل الناس في ذلك البلد يعلمون أن العهد انتهى وليس كلهم سيتفقون معك على أن العقيدة فعلا انتهى واحنا ما انتبهنا وما أدري إيش أحفظ سمعة الإسلام الإنسان الإسلام رحيم بكم صح بيننا وبينكم عهد وأنتم أعداء وبيننا وبينكم عهد ونحن نرغب في قتالكم لكن نحن رحيمون بكم وبيننا وبينكم رفق حتى أخي ترسل رسالة أيضاً عن الإسلام مشكلة ليست سيئة المشكلة يا أبو بلحمان أن بعض الناس بعض المسلمين في في الدول غير الإسلامية إذا كان هناك خلافات فقهية أو خلافات عقدية يظهرها إلى غير المسلمين هذا ها. أمر يريد أن نسلسل عنه الأمر الثاني بأمر... مثل إيش مثلا عطني عبد العزيز مثال يعني مثلا مثلا دخول شهر رمضان يشهرون هذا عند غير المسلمين وإن ترى من عادة المسلمين لا يتفقوا في دخول شهر رمضان ويبدأ النصراني مثلا أو اليهودي أو غيره أو الملحد يرى من المسلمين دائما مختلفين المراكز الإسلامية دائما مختلفة محسن يعني يشرون غسيلهم عند الآخر وه... ها... في نقطة اختلاف أيضا التكمل على كلامك العديد اللي هو الآن هم معدي صور ينظروا للإسلام إلا أنه متفرق سنة وشيعة يقولوا اتفقوا وبعدين حين نفضلكهم وقتها وهذه مشكلة شوفوا وجود الخلافات يا أخي ترى بالمناسبة هي ليست خاصة بال... بالمسلمين حتى النصارى عندهم خلافات في خلافات عقدية بين الأرثيس والكاثوليك والبروتستانت خلافات في العقيدة يعني هل, هل أقانيم الثلاثة سواء الله عيسى روح القدس ام الله ثم عيسى الروح القدس مع بعض او الله بعدين عيسى بعدين الروح القدس هذه مساله في صلب العقيده صحيح. ومع ذلك عندهم خلاف بين الارثوذكس والكاثوليك والاوردسن ووقع بينهم حروب في السابق لما كانوا متمسكين بنصرانيتهم هم الان فاكثرهم اصلا نصارى بالاسم واللي ترى ايضا لا يتمسكون لو تسأل يا شيخ والله لو تمسك وتقول اعطني ايه من الانجيل ما يحفظ صح. صح. اعطني كيف تصلي متى آخر مرة دخلت الكنيسة قال أصلا أنا منذ أن ولدت ما دخلت الكنيسة وهذا ترى أمر أصلح مشهورا عندهم فهم عندهم خلافات ترى لكن لأن المسلمين أكثرهم متمسك بدينه ومتحمس له ويرى أنه على صواب وبالتالي هذه خلافات تقع بينهم لكن أنا أؤكد وأرسلها رسالة حقيقة إلى إخوتي وأحبتي اللي في الخارج يعني يحاولون دائما أن يتفقوا على شيء وأنا كنت أسأل كثيرا من قبلهم يعني اش رأيك في الموضوع كيف نتفق وهؤلاء يصومون مثلا مع السعودية وهؤلاء يصومون مع مصر وهؤلاء يصومون برؤية خاصة وهؤلاء على المجلس الأوروبي وهذا فكنت اقول لهم اذا اختلفتم فعودوا الى البلد التي سمها الله تعالى <تصفيق> ام القرى الله جل وعلا يقول لتنذر ام القرى ومن حولها ام القرى اللي هي مكة والقرى كلها بنات لها والبنات يتبعن امهن هذا معروف ويتبعن رأيها ومشورتها فما دام الله تعالى سمى مكة أم القرى قال لتنذر أم القرى ومن حولها فما دام أنكم اختلفتم ولم تتفقوا على شيء خلاص إذا اتبعوا أم القرى ما دام مكة يصومون اليوم صوموا اليوم واتفقوا يا أخي على شيء لكن أهم شيء أن لا يظهر مثل هذا الخلاف أو مثلا ربما يبدأ بعضهم يسبوا بعضاً عبر المنابر أو غيرها طيب أبو عبد الرحمن الآن في عكس صورة الإسلام عند الآخرين عند غير المسلمين هل الأولوية أنه أنا أترك مثلاً فرضيات مثل مثلا الجهاد مثل مثلاً أشياء فرضها الإسلام لمحاربة مثلا الكفة هل الأولوية أني أنا أترك هذه الأشياء لأعكس صورة جميلة حتى أعرف أنه مثلاً بيهتدي واحد أو ثنين أو ثلاثة وأترك هذه الأشياء أو حاربهم أو أنها أبدأ بالأولوية هذه على حساب أنه والله ممكن أشوه صورة في الإسلام عند ملايين أحسن وشوف بعض الأشياء لا يحتاج الإنسان إلى وقت حتى يستوعبها يعني مثلا ما يتعلق بحكمة الإسلام من إباحة وجود الرق مثلا وأنه إذا وقع معركة بين المسلمين والكفار وجاء معركة وناس من الكفار خرجوا في القتال ما هم جلسوا في بيوتهم خرجوا وتقاتلنا ثم المسلمون أسروا بعض الكافرين طيب ماذا نفعل في هالأسراء نسجنهم طول حياتهم مشكلة تقتله مشكلة ترجعه بلده ويخرج بكرة يقاتلك مشكلة ماذا تفعل به ما في اللي يصبح رقيق عبد مملوك عندك لكن تطعمه وتسقيه وتسكنه وتعالجه وتكرمه وتعامل تعامل حتى إلى آخر أحيانا شرح هذا المفهوم للمسلم الجديد لا يستوعبه وبالتالي يأخذ صورة سيئة على الإسلام يقول الإسلام أبا الرق. الإسلام اباح تعدد الزوجات الإسلام يحرم مدري فاحيانا تقول اخر هذه المسائل بعدين مثل مثلا امراه جاءت واسلمت لا تقول لها شوف ترى اذا اسلمت انت زوجك نصراني قالت نعم ترى زوجك نفرق بينك وبينه وترى يعني مع المساله فيها خلاف طويل هل تفرق مباشرة ولا تفرق بعد نهايه العده بنقيم ذكر في احكامها لاتم تسعه اقوال في المساله وارجح بعضها فاحيانا بعض الأمور التي لا يستطيع استيعابها فتكون نظرة عن الإسلام سيئة لا تذكرها أيوه. لا تذكرها حتى يتمكن الإمام من قلبه ويكون عنده نوع طواعية للدين و... و... واستجابة له بعد ذلك تأتيب الهدوة تقول ترى المسألة كذا وكذا يا أخي أنا... أنا قابلت بعض الناس عندهم سمعة سيئة عن الإسلام بسبب تعامل اشتغلوا خدم عند بعض المسلمين اشتغلوا عمال عند بعض المسلمين فلبيني مثلا غير مسلم ولا هندوسي ولا غيره ويؤخروا الراتبة أو يجعلون سسعة أشهر ما يفسلم الراتب بعدين يقولون شوف نعطيك حق في التشهر وتسافر أو تجلس يلا روح اركض وراءنا في المحاكم بالله هذا أي نظرة سيعود بها عن عن إسلام المسلمين هل تصدق يقول للإخوة في, في مكتب الدعوة والله الحمد في الرياض الآن الإحطائيات تقول إنه خلال كل نصف ساعة يدخل مسلم جديد في الإسلام إيه والله خلال كل نصف ساعة ويقولون إن 30% من هؤلاء الذين أسلموا أسلموا بسبب حسن تعامل مكفولين اللي هم عندهم إما خادمهم إما سائق معامل هاي سامع <تصفيق> بس بي سلطة الأمر مثلا كالتفق في الدين أو الإسلام مثلا شخص أجنبي سألني مثلا أو امرأة كبيرة في السن مثلا أنا كنت في خارج الدولة وكذا سألوني عن الإسلام مثلا سألوني عن تعدد الزوجات سسألوني عن الختان سألوني عن كيف أقدر أفيدهم هالمعلومات اللي قد تكون غائبة يعني هم غير مسلمين نعم غير وطبعا في مثل الحال لابد إنك تهيئ أهلي لقبول الكلام يعني واحد فرضا أبوه مات ما تقدر تقول أبوك مات يمكن يموت بعد تقول لك تاريخ الحياة حياة وموت ما في واحد مستمر في الحياة والواحد سبحان الله ينمي صغير ويموت شوي شوي بعدين تتردد بالخبر فكذلك هؤلاء إذا علمت أن مسألة الختان تسبب عنده مشكلة فمن البداية هي لها مثلا يعني ان الاسلام يشرع بعض الاشياء وتكون هذه الاشياء هي مصلحة الانسان ليست في مضرته الله تعالى ما بينه بيننا عداوه يقول اقطعوا كذا منكم اول ما تولدون ولا عددوا الزوجات ولا انما الله سبحانه وتعالى يريد الرحمة بينا وبالتالي شرع الله تعالى كذا وكذا وترى هذه رحمة لان في بعض القبائل الرجل نحن قبل كم يوم كنت راعي العزيز بعض الشباب في في تنزانيا، فكان الملك لقبائل ماتا يتزوج 15 إنا شاء الله. عبدالعزيز تمنى أن واحد من الخفيف حتى أعرف. ما ينفع اللون ما يجي معه. اللون ما هو براجل. اللون ما يركب فيه. <تصفيق> فالالمقصود إنه يتمنى أحياناً أنه يقول لك لا والله رجعني للإسلام، خلني أبى أربع حريم أحسب ما يكون عندنا 15 فهذه الأشياء تحتاج أحياناً إلى نوع من التهيئة، لا حتى يتقبلها. لكن ها طيب ولكن الان في ظل التطورات الجديدة الآن ما شاء الله تلاقي اللي في امريكا يعرف عن الإسلام من خلال مثل المواقع او او الانترنت انا كيف اقدر اني أنا اوصل الرساله هذه جميل لهم. جميل انك اثرتها النقطه اول شيء لا تتكلم عن شيء عن الاسلام الا وانت متاكد من صحه المعلومه لا تبدا تضع احاديث ومعلومات وكلها خطأ لا الامر الثاني في تعامل الإنسان خاصه من خلال الغرف الصوتية في البالة كل غيره يحرص الإنسان أنه يحفظ مثلا يعني الأخلاق الإسلامية في تعامله في دعوته، في مقابلة السيئه بالحسنة بحيث أنه يعطي صورة طيبة عن المسلم لما يدخل الاخوه الذين في الخارج المقيمون يا جماعة الآن عدد المسلمين المقيمين في الخارج من العرب لا اقول المسلمين عامه بل من العرب أكثر من خمسين مليون عدد كبير جدا طيب هؤلاء المسلمين المقيمين في الخارج طبعا كثير منهم عرب وعدد منهم غير عرب مثل أتراك مثلا وفيهم مجموعات من الصوماليين والبوسنويين وغير والإخوة العراقيين وغيره. لكن المقصود أنهم يعني يمثلون القوة عندهم في البلد حتى أن عدد من رؤساء الدول يحاولون احيانا أن يكسبوهم حتى يكسبوا أصواتهم في الانتخابات هؤلاء مطالبون في تعاملهم المالي يعطي صورة طيبة عن الإسلام لا يتحدث الناس أن المسلمين يسرقون في مظاهرهم أعطي صورة طيبة عن الإسلام لا يتحدث الناس أن المسلمين يعني متبذلين في لباسهم وسخين دائما. في روائحهم لا يتحدث الإسلام من المسلمين سيء الرائحه في وظائفهم لا يتحدث الناس ان المسلمين مفرطين في الوظائف في دراستهم لا أريد يتحدث الناس أن المسلمين أغبياء في الدراسه اريدك يا اخي انك تكون الأول في دراستك والأول انضباطا وتجي قبل الدوام وتطلع يعني في الوقت ويصبح تعاملك رائعا وهذا بالعكس يا جماعة ترى هذا أيضا يرسل رسائل إليه يجعلهم يبحثون عن الإسلام احيانا غير ما تدري انت لذلك حتى الشعائر اللي اوجبها الله تعالى تقام تقام في اوقاته مثل الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي طيب انا لما اصلي في مطار مثلا او اصلي في في طائرة او في غير ذلك انا في الحقيقة ارسل رساله للناس اقول ترى في دين اسمه اسلام انت يا من تراني اعمل هالحركات ترى هذه ليست حركات رياضية لا هذه حركات دين إذا أنت متعجب من الحركات اذهب وابحث عنها هذه السمعة اللي أنت ترسلها رسائل من غير ما تشعر ربما دخل أقوام في الإسلام بسببك آه. أنا حتى ودي توصل رسالة بعبد الرحمن اللي عنده موقف سيء من الإسلام بكرة يطلعون يقولون والله العزيز قاعد يحسن الصورة ويحسن الصورة البعض يخلط ما بين عادات والتقاليد والأمور الشخصية الفردية أن هذه هذه هذا الإسلام قاعد أمورهم بهذا الشيء. أحسن. فمودي يقولون والله هذا قاعد يحسن الصورة وهي أصلا سيئة. <تصفيق> صحيح. أنا بتكلم من نقطتين بناء على كلامك. النقطة الأولى أنني أطالب كل من يتكلم على الإسلام أن لا يتكلم على الإسلام بناء على تعاملات أهله. يعني تبغى تعرف أش الإسلام اذهب وانظر فيه وصول كتب الإسلام وتعاملات الناس الذين هم المتزمون بالإسلام.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 وأخذه وذبح <تصفيق> <تصفيق> فلما سئل عن ذلك وانكر عليه قال يا أخي هذا نفس القرآن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل قال الله فلما أسلم وتله للجمين جاء يذبح ولده حتى فداه الله بكبش أنا الله ما فدا ولدي بكبش طيب من قال لك الأخ نبي من الأنبياء أنت رؤياك وحي اسأل علماء خلما يأتي واحد ويفعل مثل هذا الفعل وهذه واقعة في أحد البلدان وسئلت عنها طيب من من من أين نغطي هذه الثوأة التي عملتها الآن؟ هذا جاهز؟ إيه بعض الناس اللي يتعامل مع زوجته يتعامل سيء بعض العرب مثلا ولا بعض المسلمين مقيمين في الخارج والجيرانهم الشقة الثانية يسمعون كل يوم صراخ على زوجته وضرب لها وأولاده يضربهم ثم النساء أنفسهن تبدأ تقول الحمد لله أن ما تزوجت ما تزوجت مسلما لأن المسلم يضرب زوجته ويتعامل لا يا أخي لا يقتل الإسلام من قبلك. هذا الموضوع يا جماعة مهم حقيقة في أن الإسلام الإنسان يحاول دائما أن يعطي صورة طيبة عن الإسلام في كل تعاملاته حتى على الأقل لا يؤاخذك الله تعالى يوم القيامة على خطأه وقعه أسأل الله أن أن يجعلنا جميعا بإذن الله يعني ممن يدعون إلى الإسلام بأفعال وعواضي يجعلنا هؤلاء المتدنين الله يجزيك خير الشباب أنتم ما يضني ولا اشكر أشكر لكم إنصاتكم وأسأل الله أن نكون بإذن الله استطعنا أن نوصل يعني الرسالة واضحة إليكم وأنا واثق